نسألكم الدعاء ويؤمن الحاضرون فقد خطف والدي نسأل الله أن يفرج عنه نسأل الله العظيم أن يفرج عنه وأن يرده إلى أهله وبنيه سالما معافا نسأل الله العظيم أن يهدي ضال المسلمين من هؤلاء الخاطفين ألا يتقون ربهم وألا يخافون فإن الله عز وجل يمهل العبد ويفسح له لكن يا أيها الخاطف يا أيها الخاطف إن بطش ربك لشديد إن بطش ربك لشديد لا تغتر بإمهال الله جل في علاءه لك في الآمد فإن الله عز وجل إذا أخذ العبد في جنايته أخذه أخذ عزيز مقتدر ثم إنني أسألك تخطف رجلا بريئا مسلما وتنتزع من بين أبنائه وزوجته انظر بماذا قد جنيت وأضررت أمه ما الذي يدريك بعض الأمهات قد تموت بسبب الخبر أبوه ما الذي يدريك أن أمراضا تلحق هؤلاء الأبرياء أخواته إخوانه زوجته أولاده بناته جيرانه أحبابه أرحامه ألا تعلم أن الأكفة ترفع إلى السماء اللهم إنا ندعوك أن تنتقم منهم ما ظنك أيها الخاطف بهؤلاء المظلومين هل يرد الله دعاءهم اسمع إلى قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو يكلم معاذ بن جبل رضي الله عنه عند أن أرسله إلى اليمن واتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب وجاء في الحديث أن الله يقول للمظلوم وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين أيها الخاطف اتق الله اتق الله اتق الله والله هذه الأموال ستنفقها على جسدك أدواء وأمراض ووالله هذا القاتل ستقتل بما قتلت به فإن الله حكم عادل والله لن يطيب عيشك ولن تهنأ حياتك وهؤلاء القتلى يطالبونك بحقهم ويتعلقون برقبتك يوم القيامة يا رب سله لما قتلني؟ لما قتلني؟ أيها الخاطف اتق الله خاف الله فالحياة الدنيا متاع الغرور هب أنك أكلت هب أنك شربت هب أنك تمتعت هب أنك صرت من أصحاب الملايين والمليارات ترقب سطوة الله وغضب الله ترقب انتقام الجبار ترقب إذلالك فإن الله عز وجل حكم عادل ولا يرد دعاء مظلوم أبدا يستجاب للمظلوم دعوته مستجابة ليس بينها وبين الله حجاب ولد صغير فقد أباه يدعو ربه وبنت صغيرة طفلة تدعو ربها جل في علا أن ينتقم من الخاطفين فماذا ستفعل؟ هب أنك سرت من الأغنية من الأثرياء ووالله لن يطيب لك النوم خائف خائف كدر وضيق خوف من كل شيء لو تحركت ورقة لظننته, لظننته خصم يبحث عنك لا تستطيع أن تتحرك ولا أن تمشي وتروح أي حياة هذه؟ أي حياة هذه؟ وأنت تخاف الليل والنهار عقاب من الله ستصير جبانا خائفا أنصح هؤلاء جميعا أنصح هؤلاء جميعا أن يتقوا الله جل في علاه وأن يعلموا أن الله عز وجل ينتقم لأوليائه وينتقم لعباده المصلين أهل المساجد وينتقم للمظاليم فاحذر يا عبد الله سطوة الله وعقاب الله احذر أن يأخذك على حين غرة فإننا ندعو الله عز وجل أن يهدي الخاطفين اللهم اهدهم اللهم اهدهم اللهم يقذ قلوبهم اللهم أحية قلوبهم وابعدهم عن هذه المظالم العظيمة اللهم إنا نسألك لبلادنا أمنا وأمانا واستقرارا وطمأنينة اللهم امكان مخطوفة اللهم عجل في فكاك أسره اللهم عجل في فكاك أسره اللهم عجل في فكك أسره اللهم يا بر يا كريم يا أرحم الراحمين نرجوك ونسألك خلاصاً لهم ورشاداً للأمر كله اللهم إنا نرجوك ونسألك يا بر يا كريم أن ترحم دموع الأطفال وأن ترحم دموع الزوجات وأن ترحم دموع الآباء والأمهات اللهم أرجعهم سالمين اللهم أهدي قلوب الخاطفين وردهم إليك ردا جميلا فإنه لا يعجزك شيء صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين